فَتَدَينواأَ تُصيبوا قَوْمَم بِجَهلَةٍ فَتُصبحُوا على ماَا فَلْلتُم نادمين وَلَمُ أن فيِيكُمْ رَسُول اللهَّ لو يُطيعكُمْ في كثيرٍ مِ الأأَمْرِ لَعَنتم وَ اللهَّه حَدبَ إلَكُم الْإيم وَكِ اللهَّه حَبََّ إلَيكُم الْإمانَ وَزَيَّنَهُ فيِي قُلوبِكُم وكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِم بَغَتْ إحْدهُماَا على الأُخْرافَ قاتِلُ الَّ تَبَغِي حَ تَفِي أَ إلَ أَمرْرِ الله فَإِن فَأَتْ فَأصِْحُ بَنهُمَا بِالعَدلِ وَآقُصطُ إِ اللهَّه يُحبُ المُقصطين إِ م المُؤمنِنونَ إخْوَه فَأَصِْحُ بَيَ أَغَويكُمْ وَتَّقُ اللهه لعلكُمْ ترحمون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 إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إنَِّ مَْ المُؤمنِنونَ الذينَ آمنوا بالِللههِ وَرَسُولِهِ ثَُّ لَ يَْتابُون ثمُ لَ يَْرتَابوا, يرتابوا وَجَهَد بأَموالِهِم وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبيل اللهَّ أُلائِكَهُم الصَّادِقون